وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه فقال يا قوم ع ب د و ا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا تتقون فقال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه ما هذا ما هذا إ ل ا بشر مثلكم يريد أ ن يتفضل, يتفضل عليكم ولو شاء الله ل أ ن ز ل م ل ا ئ ك ة ما سمعنا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 فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أ ن ز ل ن ي منزلا مباركا وانت خير المنزلين ان في ذلك ل آ ي ا ت وان كنا لمبتلين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 أ ي ع د ك م أ ن ك م إ ذ ا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إ ن هي إ ل ا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 سبحان الله ع م ا ي ص ف و ن عالم الغيب و ا ل ش ه النابلسي د ة ف ت ع ا ى عما ي ش ر ك و قل إما تريني ما للعلوم الاسلاميه ظ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 ومن ورائهم برزخ إ ل ى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم, أن بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك, فأولئك الذين خسروا انفسهم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 قالوا ر お ن ا んに ب ت علينا ش 姉さ و ت ن ا و ك, و ك و أ إ ن 様 ا お姉さんにとっては神 ا のお姉さんにとっては神 ن のお ن さんにとっては神様のお قال ا خ س أ و ا فيها ولا تكلمون إ ن ه كان فريق من عبادي يقولون, يقولون ربنا آ م ن ا فاغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير الراحمين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 فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إ ل ه ا اخر لا برهان له به فإنما, فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون